السلام عليكم ورحمة الله. أنا اعتذر من الذين يرسلون إلي يسألونني في برنامج نور وحداي. اعتذر في شهر رمضان لأنني لا أجيب على الأسئلة لتوقف البرنامج هنا وأنه مستبدل به. هذا على مائة الإفطار الناس يكونون في النهار غالبا يعني يكونون نائمين إلا إذا جاءت رسالة عاجلة فجاءتني رسالة بالأمس من رجل يعني أعرفه ولا أسميه بالطبع لأنه ما أحب أن يذكر اسمه يقول بأنه خلاصة رسالته توالت عليه المصائب وشدائل سماه نكبات وكوارث وفي الواقع ما هي كل هذا وسؤاله أنه هل هي علامة على غضب الله عليه واستحلفني أن أرد عليه سريعا فوجدت أن الكلام في هذا الموضوع يفيده ويفيد غيره وإن كان ذكر يعني المصائب على مائدة الإفطار مما يطير الشاية وينقص القابلية وشيء ما في من عسامعونه أولا تصحيح لخطأ هذا الأخ الذي كتب إلي المصائب ليست علامة على غضب الله. ولو كانت المصائب من غضب الله ما أصاب بها أحب الناس إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا يوم أحد رسول الله ما عليه أصيب للا سال دمه أم كسرت أسنانه و لما ذهب إلى الطائف الأفاضل أفاضل الناس وصالحوهم يصابون بالنكبات والمصائب لماذا؟ لأنه هذه إما أن تكون زيادة في ثوابهم وإما أن تكون سبيلا لغفران ذنوبهم العبرة بالتعويض فالمصائب أولاً خد تكون علامة رضا من الله بدليل أن الله يبتلي في الدنيا الذين يحبهم يبتلي الصالحين ثم شو معنى يبتلي يبتلي يختبر المصائب اختبار امتحان الامتحان والمحنة والابتلاء كل هذا بمعنى واحد متقارب بعدين الدنيا من قال لكم بأن الدنيا دار سعادة الدنيا خلقت لتكون دار امتحان ما قال اتهامي خلقت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأقدار قوله خلقت على كدر ما أدري ما مقداره من الصحة لكن الدنيا من طبيعة الله قال ولنبلونكم نخ يعني نختبركم نختبركم نمتحنكم بإيش بشيء من, بشيء من الجوع بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات شيء لا بد منه طبيعة هذه الدنيا أن يكون فيها شيء من الخوف ونحن قاعدين في دار آمنة هنا بحمد الله ما نخاف من شيء ما في الأمن مستتب طيب ما تخاف المرض؟ ما تخاف آآ آآ يعني في أمور كثيرة يخاف منها الإنسان لا يخلو من الخوف هذا عدا عن خوف الله الذي هو ركن أساسي حب الله وخوف الله أثركم التوحيد والجوع تقول طيب هذا اللي يملك الملايين ليش لا يجوع يا <تصفيق> عم يجوع برمضان الآن الآن يجوع لك يجوع هل يملك الملايين والشحاد والما عنده شيء وال والموظف الكبير كلهم يجوعون إذن الدنيا فيها جوع أقل الجوع جوع رمضان ونقص من الأموال من الذي يضمن أن يبقى ماله كما هو المال من يجبته أنت هل أسألوا القابلات بمستشفيات الولادة أنه في مرة ولدت امرأة طلع الولد ويحمل معه صندوقا فيه ذاب أجر الدنيا عاريا جاء عاريا ما معه شيء الله أعطاهنا الثياب والله أعطاهنا المال وأعطاه الأشياء هذه كلها هل أعطاه قد يأخذ إذن لابد بعدين الأنفس في حادث في الدنيا ما مات له عزيز عليه أثير لديه في ما في أبدًا إذن المصائب لا بد منها ما دامت واقعة ماذا يكون موقفي منها مصيبة وقعت إما أن يسخط أو أن ينطق بكلام يعني يضر في دينه ويضرو في أسف الحياة يسرب ما البحر المصيبة وقعت ما تستطيع أن تدفعها وقعت خلصت إذا أنت بين حالين إما أن تصبر عليها وتطلب التعويض من الله وإما أن تحمل المصيبة وتطلع بلا شيء ما تطلع شو بيقولوا بلا حمص من المولد ولا إيش ما أدري نحن ما نوزع الحمص أساسا في الشام مثل مصي ما أعرف من شاءه منين في حديث احفظه ان المؤمن يكون مرضه زيادة في درجاته وحسناته الكافر يمرض كما يمرض البعير الحيوان يتألم اذا مرض لكن لا يتكلم يحمل الالم ثم يشفى منه الكافر يحمل الالم وقد يحمل فوقه اذا تكلم إثمن. ولذلك أقول لمن يصاب بمصيبة أن المصائب هذه في الدنيا لا بد منها لا بد منها فالإنسان إذا أصيب بشيء يذكر من هو أشد مصابا منه بعدين المصائب هذه إذا صبر عليها نعمة نعم نعم لأن فيها إما رفع درجة وإما تكفير خطية وسيئة ومن منا الذي ليست له سيئة ولمتقع منه معصية فأقول للمصابين أصبوا والثواب من الله والسلام عليكم ورحمة الله